أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم الله تعالى وإن الله وعلى رضاكم هذا خلافه رأي صاحب الكثاية قدس سرهم الشريف <تصفح> ولكن شيخنا المحقق الكبير النائيني أعلى الله مقامه لم يرتضي هذا التفصيل ولا إطلاق رأي الشيخ العنصاري قد سره بل ذهب إلى تفصيل آخر وخلافته ان نقول انتهينا في الدرس الماضي من بيان رأي الشيخ الانصاري وصاحب الكفاية في هذه المسألة وهي إذا كان المخصص لك بيان هل يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية بالنسبة إلى الفرد المشكوك أم لا إذا قال المولى أكرم جيراني فقط، ولم يخصص بلقبا بعض الجيران، والمخاطب فهم بعقله أو من خلال الإجماع فهم أن المولى لا يريد أن يكرم أعداءه. قلنا في الدرس الماضي. فلا يجوز للعبد أن يكرم الجار العدو للمولى، ولكن لو شك أن زيد بن أرقل أو فلان ابن فلان شك في أن هذا من الأعداء فلا يكرم، أو من غير الأعداء فيكرم. قلنا هنا هنا المخصص لبي هل نتمسك بالعام ونكرم هذا الفرد المشكوك ام لا نخرج هذا الفرد مع الخاص المخصص لبيا بعقل او باجماع المصنف قال في المساله اقوال القول الاول ذكرنا للشيخ الأعظم الانصاري عليه الرحمه قال نحن نقول اذا كان المخصص لببيا فيجوز التمسك بالعام في الفرد المشكوك مطلقا وبينا معنى مطلقا يعني صح ان يتكئ وان يعتمد على الخاص صح الاعتماد عليه بان كان جليا بينا واضحا ضروريا ام لا لم يكن واضح وضروري الشيخ الخراساني صاحب الكفاية عليه الرحمه يقول نحن نفصل بين ان يكون المخصص اللبي مما يصح ان يعتمد عليه في الكلام لبيان مراد المتكلم لان كان واضحا جليا بينا ضروريا فهو كالمتصل يعني كالمخصص المتصل فلا ينعقد فلا ينعقد للعام ظهور في ما عدا الفرد عفوا فلا ينعقد نعم فلا ينعقد للعام ظهور فيما ما عدا الفرد المتيقن دخوله تحت العام أما المشكوك فلا نتيقن سلام عليكم أما المشكوك فلا نتيقن بدخوله تحت العام فلا يجوز فلا يجوز التمسك بالعام هنا في الفرد المشكوك أما لو كان المخصص ليس واضحا ليس بينا ولا ضروريا بل كان نظريا لا يصح ان يعتمد عليه في بيان مراد المتكلم هنا ذكر قال يصح يصح التمسك بالعام في الشبهه بالمستقيه بالنسبه الى الفرد المشكوك لان المخصص هنا كالمخصص المنفصل وفي المخصص المنفصل قلنا قبل نجي المخصص ينعقد بالعام ظهور في الجميع إذا جاء المخصف يخرج فقط ما سيقتلنا بخروجه إلى الخاف والباقي يبقى تحت حكم العام وقلنا أيضا له دليله وذكرنا أنه قال الدليل على حجية الظواهر بناء العقلاء سيرة العقلاء وهي لا تفرق بين وهي لا تفرق بين هذا وذا تتضمن في الدرس الماضي ان المولى اذا امر عبده بشيء باكرام الجيران وشك العبد بان زيد يكرم اولى لا, لا يجوز لزيد لا يجوز للعبد ان يتوقف في اكرام الفرد المشكوك ويعتذر بان هذا مشكوك ايها البولى لا اعرف هل هو عزو ام لا للمولى الحق في أن يعاتب هذا العبد ويقول له لما لم تتفست بالعام وتفرم الفرد المشكور هذا كله كان في الدرس الماضي. أما تفصيل الشيخ النائيني على الله مقامه الشيخ النائيني كما يقول المصنف له تفصيل آخر يختلف عن تفصيل صاحب الكفاله يقول الشيخ النائني أنا لا أقبل أنا لا أقبل إطلاق الشيخ الأعظم حيث قال إذا كان المخصص اللبي إذا كان المخصص لبيا فيجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية مطلقة أنا لا أقبل هذا الإطلاق من الشيخ وكذلك أيضا لا أقبل تفصيل صاحب الكفاية الذي فصل بين أن يكون المخصص ضروريا واضحا يعتمد عليه في بيان مراد المتكلم أو لم يكن واضحا بينا بل كان نظريا أنا لا أقبل هذا التفصيل بل أقول بتفصيل اخر حاصل هذا التفصيل أن نقول هكذا إذا كان المخصص لبيا إذا كان المخصص لبيا اعتمدنا على ذلك المخصص في بيان مراد المتكلم بأن كان ضروريا واضحا أم لم نعتمد عليه لا فرق عنده يعني سواء اعتمدنا على المخصف في بيان مراد المتكلم متى نعتمد عليه إذا كان واضحا جليا واعتبرناه كالمتصل أم لم يكن واضحا الشيخ المائل يقول في الحالين في كلا في كلا الحالين سواء كان المخصص يعتمد عليه أو لا يقول لا فرق عندي في ماذا؟ في عدم أنا أقول لا يجوز لا يجوز التمسك لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية بالنسبة إلى الفرد المشكوك لا يجوز ذلك يعني خلاصاً لما قاله الشيخ الانصاري الشيخ الأنطاري قال يجوز مطلقة النائل يقول لا يجوز مطلقة مطلقة بعد اتبع معناه مطلقه يعني المخصص نعتمد عليه أو لم نعتمد عليه مطلقا لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية بالنسبه الى إلى الفرد المشكو يا لماذا يقول السر في راينا الدليل على ما ذهبنا اليه هو التالي نحن في المخصص اللغوي في المخصص اللفظي الذي بحثناه وانتهينا من بحثه هناك لماذا قلنا لا يجوز التمسك بالعام هناك لماذا قلنا لا يجوز نفس السبب نفس الدليل هناك نأتي به إلى هنا الدليل هناك كان هكذا قلنا المخصص اللفظي يكشف عن تقييد موضوع العام المخصص اللفظي إذا جاء يكشف عن تقييد موضوع العام فلا ينعقد فلا ينعقد للعام ظهور في العموم بل بعد مجيء المخصص اللفظي ينكسر هذا الظهور ويقتصر العام في ظهوره على ما عدا الخاص طيب اخر افضل يقتصر العام في ظهوره على الفرد المتيقن فقط على الفرد المتيقن بقاؤه تحت العام وما عدا الفرد المتيقن وما عدا الفرد المتيقن إما خاص خرج بالتخصيص أو مشكوك أو مشكوك والمشكوك نشفك في دخوله تحت العام ولا دليل عندنا على ترجيح جانب العام وإدخال المشكوك فيه حتى نقول المشكوك من العام لا دليل مرجح عندنا فإذا دليل مرجح على دخوله أو إدخاله تحت العام ما عندنا فلا يحق لي أن اتمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لغي هذا هو الدليل في المخصص اللغة نفس هذا الدليل نأتي به إلى هنا ونقول إذا كان المخصص لبيا فهو يكشف عن تقييد موضوع العام فهو يكشف عن تقييد موضوع العام فيكون العام مقتصرا أو مقتفرا على العام هل فقط أما الخاص المتيقن فقد خرج أما المشكوك فلا نتيقن لبقائه تحت العام ولا مرجح لبقائه فلا نقول يجوز التمسك بالعام في الشمحة المصراقية هنا نفس الدليل نأتي به إلى هنا ثم يقول نعم نستثني حال واحدة فقط نستثني حاله واحده نحكم فيها بجواز التمسك بالعام في شبهه المفاضله يعني في حاله واحده نذهب الى ما ذهب اليه الشيخ الانصاري من القول وهذه الحاله هي هذه الحالة هي ما اذا كان العاقل إذا كان العاقل لم يكشف عن تقييد موضوع العام وإنما وإنما كشف الكشف المخصص اللبي يعني كشف العقل عن الملاك كشف عن الملاك أدرة الملاك يعني العقل مرة يقيد موضوع العقل مرة أخرى لا لا يقيد يقول العقل فقط أنا أدرك ملاك العام شلون يعني مثلا مثلا إذا حكم العقل هكذا إذا قال العقل أنا أدرك بس هذا المقدار يقول العقل أنا أدرك لماذا الشارع لماذا الشارع أجاز لعم بني أمية فقط هكذا فقط يقول أدرك فقط أنا جئت أدرك ملاك جواب اللعن التفتوا وادراك الملاك شيء وتقييد الموضوع شيء آخر العقل يقول أنا لا اقيد أنا لا أقيد العام لا لا أنا فقط أستطيع أن أعرف أن أدرك لماذا الشارع أجارك لعنة بني اميه نسأله لماذا يقول يتفرهم لكفره لأنهم كفروا بالله ورسوله فالشارع أجاز الأعمال التفتوا هنا إذا شتكتوا إذا شتكت أن فلان من بني أمية أن فلان من بني أمية مؤمن أو لا شتكتوا شتكتوا إذا كان العقل أدرك الملاد فقط وشتكتوا أن فلان ابن فلان من بني أمية أن فلان ابن فلان مؤمن يعني خرج مع التخصيص مؤمن ام لا كافر إذا كان العقل أدرك الملاد فقط هنا التفتوا يجوز ليستمثقوا بالعام في الفرد المشكوك وأقول هو من من جاز لأنهم أي من من حسب على الكافرين من بني فإذا فاذا يخرج من العام فقط ما تيقننا بدليل خاص ما تيقننا بدليل خاص أنه قد خرج، وما عدا ذلك يبقى تحت حكم العام، فإذا بقى فنحكم بكفره، وإذا حكمنا بكفره حكمنا بجوابي نعني ايضا فقط في هذه الحالة الشيخ ملائل يقول فقط في هذه الحالة إذن الخلاصة الشيخ ملائل يقول إذا كان المخصص اللذي يكشف عن تقييد موضوع العام فلا يجوز التمسك بالعام مطلقة إذا كان المخصص يدرك الملاد فقط الملاك فقط هنا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية في الفرد المشكول نعم كلام كله في اللغبي إذا كان اللغبي يكشف عن تقييد موضوع العام فهنا التمسك بالعام لا يجوز إذا كان اللغبي يدرك الملاك فقط يعني العقل يقول أنا أدرك لمال الشارع العقل ما لم يقيد يكون فقط أنا أعرف الشرع لماذا لا بني أمية فقط أدرك هذا المقدار لو سألتني الشارع لو سألتني الشارع لماذا أجاز لعن بني أمية العقل يقول أنا أحكم لك أعطيك السبب أعطيك لماذا يقول لأنهم سفر هنا بعد تأكيد ما موجود مخصص هنا العقل لم يخصص العقل يقول فقط أبرك بناك جواز اللعن ولا أكشف عن تقييد البعض وأقول هذا خرج هذا لم يخرج لا أنا أقول لماذا الشارع أجاد لعن بني أمية فقال فإذا جاء دليل خاص وتيقن بخروج بعض بعض الأفراد من العام فهؤلاء لعنهم درجات إذا تيقن اذا لم نتيقن، فالباقي فالباقي كله يدخل تحت حكم العام حتى المشكوك ايضا ملي. ملي. ملي. ملي. أدرك يعني نعم ادرك فقط فهنا يجوز التمسك بالعام في شبهه المستفاد مثلا اذا سكتوا هذا من ابي اميه هذا هذا هذا لعنه جائز ام لا بس قبل العقل نقول له ماذا ادركت يقول المناخ المناخ ما ادرك شيء ذا نقول له العقل يقول اذا هذا خطا لان العقل لم يقيد هنا لم يخرج العقل يقول فقط انا اعرف لماذا الشارع اجاز دعمه اليوميه لانهم سافروا مثلا فنقول كل من خرج بدليل خاص فلا عنه هو برجاء كما خذت الماضي قلنا من. من أمثال خالد ابن سعيد, سعيد. صحيح كما قنمة خالد ابن سعيد أو معاوية الصغير على استناد العلم عند الله بس ها في أقوال فيها في هذه الشخص مثلا هذا سيقنا بخروجه ما عدا ما عدا يبقى تحت الكفر إذا بقي تحت الكفر لعن هو هذا واضح بعد كذا فالعقل لم يقيد هنا العقل لم يقيد، فعندنا حالة للعقل مرة العقل يكشف عن التقييد شيخنا يقول هنا التمسك بالعام في الشبهه المصداقية في الفرد المشكوك لا يكشف مرة العقل يدرس الميلاد فقط هنا نقول ما قاله الأنصارى العظيم يجوز التمسك بالعام. في الشبهة المصداقية في الفرد المشكوك لأن التقييد شيء والكشف وإدراك الملاك شيء آخر. انتهى هذا المطلع واضح يصبح وصحيح انتهينا نطبق العبارة قال هذا خلاصه رأي صاحب الكفاية قدس سره ولكن شيخنا المحقق الكبير النائني على الله مقامه لم يرتضي يعني لم يقبل لم يرتضي هذا التفصيل من صاحب الكفاية ولم يرتضي أيضا ولا إطلاق رأي الشيخ الانصاري عبد النساء الرجل الشريف بل ذهب إلى تفصيل الآخر فهذا قول ثالث في المسألة وخلاصته أن المخصف اللبي سواء كان عقليا ضروريا يصح ان يتكل عليه او ان يتكل عليه أن يستقل عليه المتكلم في مقام التخاطب او لم يكن كذلك، يعني لم يصح ان يتكل عليه بان كان عقليا نظريه او كان إجماع يعني الاجماع دليل نظري فإنه المخصص اللفظي كاشف عن تقييد المراد الواقعي في العام المراد الواقعي في العام انه ضار في العموم المخصص يقيد هذا الظهور من عدم كون موضوع الحكم الواقعي باقيا على اطلاقه قبل المخصص الموضوع باقي على اطلاقه في العموم بعد المخصص لا باقيا على إصلاحه الذي يظهر فيه العام فلا مجال، الشيخ نعيم يقول إذا كان يقيد موضوع العام فلا مجال للتمسك بالعام فلا مجال للتمسك بالعام في الفرد المشكوك بلا فرق يعني نفس الدليل الموجود. المخصص اللفظي نفسه هنا ما عندنا فرق بين اللبي واللفظي قال بلا فرق بين اللبي يعني بين المخصص اللبي والمخصص اللفظي لماذا ما كفر قال لأن المانع من التمسك بالعام واحد مشترك بينهما وهو, وهو انكشاف تقييد موضوع الحكم واقع إذا جاء الخاص يكشف عن تقييد موضوع العام سواء كان خاط لبي أو لقضي بلغة ولا يفرق في هذه الجهة بين أن يكون الكاشف عن تقييد موضوع العام بين أن يكون الكاشف لفظيا أو لبيا نعم نستثنى هذه الحالة واستثنى من ذلك ما إذا كان المخصص اللبي لم يستكشف منه تقييد موضوع الحكم واقعا وانما عفوا بان كان العقل انما ادرك ما هو ملاك الحكم فقط ادرك ما هو ملاك حكم الشارع واقع يقول انا ادرك لنار الشارع اجازا لا انفقا او قام الاجماع على كونه ملاكا لحكم الشارع كما اذا ادرك العقل او قام الاجماع على ان ميلاد لعن بني فلان هو كفره فقط هذا المقدار العقل ادركه هذا المقدار الاجماع ادركه قام عليه فقط فان ذلك لا يوجب تقييد موضوع الحكم حكم العام لان الميلاد لا يصلح لتقييد التقييد بل من العموم نستكشف وجود الملاد في جميعهم جميع بني أمية كفر إلا ما خرج بالذلمين لأن بني أمية لم يؤمنوا بالله صرفة عين ابدا وهذا زعيمهم ورأسهم أبو سفيان هذا أبو زفيان في المجلس يتلفت يميل يسار وقيل كان أعمى أعمى البطر والبطيرة قيل ماذي كان أعورا قال أعمى لا أعرف عشرين. فقال أفينا غريب فقال بنو اميه بنو مروان قالوا لا ما فينا غريب فقال مقولته المشهورة يا بني اميه تلاقفوها تلاقفوها يعني الخلافه العدو فيها من نامنا على كيفكم يعني والذي والذي نفس أبي سفيان بيده، أو ما أدري بعد على قال كلام آخر، والذي يحلف به ابو سفيان لا جنة ولا ما كل, كل بعد كل ما هاي بعد, بعد يعني هذا بواحم بالكفر صريح أيضا بعد ما تفصح من هذا بعد يقول بعد جنة ما قام ما تعال بعد أنت الآن تعال, تعال شوف تاريخنا مكتوب بأي دي بعد تعال شوفنا بأي أي مكتوب فإذا شك في وجود الملاق يعني الإيد اللي ان أن معاوية ابي سفيان كان من كاتب الوحي إذا كان معاوية من كتاب الوحي فلا بارك الله في ذاك الوحي الذي يكتبه معاوية بيدي أو أبو سفيان مثلا نعم لله والله ماخله فاذا شك في وجود الميلاد او شك في وجود الميلاد في فرد يكون عموم الحكم كاشفا عن وجود الميلاد فيه بعدم وجود يكون العام مو يكون الفرد نفسه خارجا كما لو أخرجه المولى بالنفع عليه قال فلان هذا خارج من اللعن فلان خارج من الكفر لا أنه يكون كالمقيد لموضوع العام هذا يكون خارج بعد خروج موضوعي مو خروج بعد حكمي وأما تقوط المولى عن بيانه فهو إما لمصلحة من المصالح. أو لغفلة إذا كان من الموال العادي نعم لو تردد الأمر بين أن يكون المختصون كاشفا عن البلاد أو مقيدا لعنوان العام فإن التفصيل الذي ذكره صاحب الكفاية يكون وجيا إذا شكينا هذا البلاد هذا ما أدركه العقل بلاد لو ما أدركه العقل تقييد إحنا بعد تفصيل صاحب الفايا تيني يستكن عليه ما يستكن عليه نبعده استكن من هؤلاء. هذا نعم. خلاص النعيمي أو كلام خلص عن لا هذا كلام كل الآن كله كلام النعيمي لا كله كلام النعيمي. <تصفيق> يقول إذا سكتنا في أن ما أدركه العقل هو تقييد موضوع العام أو أدرك الملاك نشوف <تصفيق> تفصيل فايا مجنى سروجيني. المثلث يقول والحاصل إن المخصص إلا إن احرجنا أنه كاشف عن تقييد موضوع العام هنا بعد الحكم واضح فلا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية آبادان يعني مطلق هذا واحد وإلا أحرضنا أنه يعني العاقل كاشف عن ملاك الحكم فقط من دون تقييد هنا فلا مانع من التمسك بالعموم يعني في الفرد المشكوك بل يكون كاشفا عن وجود الميلاد في الفرد المشكوك ويجوز لعنه وان قسم الثالث وإن تردد ترددنا في الليال ترددنا في حكم العاقل في ادراك العاقل ادرك الميلاد ام قيد الموضوع قال وإن تردد أمره ولم يحرج كونه قيدا أو ملاقا هنا فين فهنا فإن هذا على التفصيل كفاريجي فإن كان حكم العقل ضروريا يعني شو ضروري يمكن الاتكال عليه في التفهيم فيلحق بالقسم الأول يعني لا يجوز التنسق بالعاقل وإن كان نظريا أو إجماعا لا يصح الاتكال عليه في القسم الثاني يعني يتمسك بالعقل فيتمسك بالعموم لجواب أن يكون الفرد المشكوك قد أحرز المولى وجود الملاك فيه مع احتمالي أن ما أدركه العاقل أو قام عليه الإجماع من قبيل الملاكات هذا الاحتمال وارد هذا الشيخ المصنف يقول هذا كله حكاية أقوال علمائنا في المسألة فالأقوال ثلاثة وإنما أقلت في نقلها لأن هذه المسألة حادثة يعني جديدة مسألة جديدة مو قديمة مسألة الحادثة أتارها شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه قدر سره الشريف مؤسس العصول الحديث واختلف فيها أساطين مشايخنا ونكتفي بهذا المقدار دون بيان ما نعتمد عليه من الأقوال لألا نخرج عن الغرض الذي وبعت له هذه الرسالة يعني وهو غرض الاختصار مقصودا ومن الاختصار مصنف يقول إنما ذهب اليه الشيخ يا شيخ هو الأولى بالاعتماد يعني الشيخ المصنف يتبنى رأي الشيخ الاعظم ولكن مع تحرير لقوله رح تبينه يقول ما مع بيناه نعتح لقوله على غير ما هو المعروف أنهي وهذا حيث ما راح يبين المصنف ولا يقول فركوه لا مكان هذا هذا خلاصة ما بينه المصنف في هذه المسألة مطلب جديد حاصله هل يجوز التمسك بالعام قبل الفحف عن المخصص أمنا مثلا إذا قال المولى كل بيع حلال كل كل عام بعد كل بيع حلال اكرم كل جيران هذا اكرم كل جيران خذ الطرف المخاطر هل يحق له أن يعمل بالعام رأسا من دون فحص من دون بحث احتمالك المخصص موجود فخب هل يلزم على المخاطر أن يروح يدور في كتبنا الاربعه يدور في القرآن في كتب الأخبار عن المخصص أم لا ما دام العام ضار تروح أغنب عينيك وروح أعمل بالعام وفي أمام الله يعني تعالوا إلى البيع كل بيع جائز أقول بيع الصبي جائز بيع البالغ جائز بيع المرأة جائز البيع بالعربية جائز البيع بالفارسية جائز إلى آخرين أقول كله جائز جائز جائز وأروح أعمل بالعام مع احتمال وجود المخصص؟ ما لازم أبحث أولئك يجب الفحص، يجب الفحص، ولا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص. ماذا تقولون؟ وعلى فرض كل ما يجب الفحص قبل العمل، إلى أي حد أصح؟ إلى أي حد الفحص؟ هل إلى حد أصح بعدم المخصص؟ أم إلى حد يكفي أن أضمن بعد البحث بعدم المخصص؟ ماذا تقولون؟ يقول أنه السؤال الأول يقول فنجيب عليه بهذا الجواب لا يجوز لا يجوز العمل طبعا هذا الكلام كله للفقهاء يطير في أثناء استنباط الحكم الشرف للفقهاء عند الاستنباط إذا جاءه عام خلاص بعد يفتي كل ذعجاز لحظة خلفته يروح ولازم يدور في الكتب الاربعه لازم يتعب نفسه ومن هنا ومن هنا سمي الاجتهاد بالاجتهاد لأن فيه مشقة وجهد وبدل الاجتهاد بعد فالفقيه لازم يبحث أولا يبحث في الكتب الاربعه يجيب الكافي أولا ويدور ما حفل يجيب الاستغفار يبحث يجيب ما ادري التهذيب ويفحث يجيب ما لا يحضره الفقيه يدور أيضا هم الوسائل يجيب يدور هل البحار إذا ما حصل على مخصص خب داخل لقطة عمل بالعام أما قبل الفحص عن المخصص المصنف يقول قبل الفحص عن المخصص إذا جاءنا عام فلا يجوز فلا يجوز العمل بالعام قبل الفحص لماذا؟ ما هو الدليل؟ يقول الدليل نحن نعلم ولو نجماله ولو إجمالا لأن الشارع لأن الشارع المقدس يلقي كلاما عاما ويعتمد على بيان مراده من هذا الكلام على المخصصات المنتقله احيانا يعني قد يقول في أول القرآن كلام عام فحل الله البيع مثلا ويمكن يقول في اخر القران وحرم الردود فالقران من عادته عفوا الشارع من عادته ان يعتمد على بيان مراداته على المخصصات المنفصلة حس الحق ان تسال لماذا اصبح المخصص منفصل نقول اكو اسباب كثيره في ذلك منها من هذه الأكبار تقطيع الروايات قد تكون الرواية واحدة طويلة لكن العلماء يقطعون الروايات يعني يأخذون منها موضع الحاجه مثلاً يمكن يمكن المولى قال هكذا كل بيع جائز أو إلا أفن إلا بيع الصبي إلا بغير يمكن لكن الفقيه عند الاستنباط قطع الرواية فأخذ نورد الحاجة فقط أحل الله وترك المخصص يمكن هكذا فنقطيع الروايات واردة التقية هم الروايات واردة أيضا التقية, التقية واردة التقية واردة فلعل الإمام الصادق عليه السلام في نورد قال أحل الله البيع قبل أن يقول إلا دخل بعاضي دخل بعاضي سكت الإمام عليه السلام الجماعة قال من المجلس في مجلس آخر قال السفيف احل الله به إلا بعصبي مثلا في مجلس آخر الجماعات معهلك فCTOR التقيه موارد وهذا ولذلك عندنا باب باب في في الروايات باب روايات التقيه عند الأمور يدخل شخص من المعادين والإمام في بعض من البحوث ثم يخرج من البحث إلى بحث آخر. الأصحاب يعرفون هذا بحث. تعودوا على هذا. فإذا خرج هذا المعادٍ، التفت أحد الأصحاب قال يا ابن رسول الله: هذا من كيس النور؟ أعطيته من كيس النور؟ فيقول نعم. نعم. يعني هذا من البحث. هذا الكلام لهذا الرجل فقط يعني. فهذا موارد. المهم نحن نقطع أو عندنا علم إجمالي بوجود المخصص. للأحكام الكلية للآيات والروايات نقطع بوجود المخصص وله الجملة نعلم إجباله ونعلم أن الشارع اعتمد على ذلك أيضا فالعمل قبل الفحص بالنسبة إلينا لا يجوز لا بد أن نفحص أولا إذا وجدنا المخصص بها إذا لم نجد خلق سؤال آخر إلى أي حد نصح أن نبحث هل إلى حد من قاس بحد المخصص أن لا يسر المصنف يقول هذا الجواب هذا السؤال جوابه ليس هنا لكن بالإجبال أقول يكفي البحث إلى حد الظل والأطمئنان بعدم وجود المخصص يخفي بهذا المقدار دعا أتصور واضح بعد مطلب زائد ما موجود فقط أتكرار المطلب قال لا يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص لا شك في ان بعض عمومات القران الكريم والسنه الشريفه ورد لها مخصصات منفصلة شرحت المقصود من تلك العمومات وهذا معلوم في طريقه صاحب الشريعه ولائمه الاطهار عليهم الصلاه والسلام حتى قيل واشتهر بين الاعلام بين الاصحاب ما من عام الا وقد خص ولذا ورد عن أئمتنا ذنب عليهم السلام ذم من استبدوا برأيهم في الأحكام لأن في الكتاب المجيد والسنة عاما وخاصا ومطلقا ومقيدا وناسخا ومنسوخا ومجمل إلى آخره وهذه الأمور من يعرفها؟, من يعرفها لا تعرف إلا من طريق آل البيت عليهم السلام وهذا ما أوجب التوقف في التسرع بالأخذ بعموم العام قبل الفحط واليأس من وجود المخصص لجواز أن يكون هذا العام من العمومات التي لها مخصص موجود في السنة أو في الكتاب لم يطلع عليه من وصل إليه العام وقد نقل عدم الخلاف يعني قيل لم يقل أحد نقل عدم الخلاف بل الإجماع على علم جواز الأخذ بالعام قبل الفحف واليأس المصنف يقول وهو الحق وهو الحق والإنصاف ذلك واستروا في ذلك واضحا مما قدمناه لأنه إذا كانت طريقة الشارع في بيان مقاصده تعتمد على القراءة الملتصلة بعد إسمئنام ما يبقى عندنا بعد لا يبقى إسمئنام بظهور العام في عمومه فإنه يكون هذا الظهور العام ظهورا بدويا ظهور بدني وللشارع الحجة على المكلف إذا قصر في الصح يعني إذا عمل بالعام قبل لفعت عن المخصص للشارع أن يعاقب ذلك العامل أما إذا بذل وسعه الفقير بذل وسعه وصحص عن المخصص في مظالمه في الكتب الأربعة في مظانه حتى حصل له الأطمئنان بعدم وجود المخصص آنئذن فله الأخذ بظهور العام ذاك الوقت بعد وليس للشارع حجه عليه ما حق عاطل الشارع حج عليه فيما لو كان هناك مخصص واقعا لم يتمكن المكلف من الوصول إليه عاده يقول دورت ما لديت معه أكثر من الكتب الأربعة بعد عدنا فلم أصفر به عفوا لم يتمكن المكلف من الوصول إليه بالصح بل للمكلف أن يحتج على المولى فيقول إني فحصت عن المخصص فلم أفر ولو كانوا مخصصاً هنا كانوا ينبغي بيانه على وجه لو فحفنا عنه عادة في مظاله وإلا أيها الشارع فلا حجة فيه علينا وهذا الكلام جارب ليس فقط في القران والسنة في كل ظهور في كل كلام له ظاهر لازم تدور تشوف المتكلم عنده خاص لو لا احتمال عنده خاص ان ترى من قبل هذا الكلام مثلا أقول أقول أخو لي لي عند السيد مثلا مو له عندي لي عنده ألف لي رسولي ما أقول هذا هذا كلام آه والجماعة يسكن عند حاكم الشرع احتمال أقول بيني وبين قايين ما وصل الإخوان فلا يحمل الكلام على ظواهر هداية وهذا الكلام جار في كل ظهور فإنه لا يجوز ألا أخذ بني إلا بعد الفحص عن القرآن المنفصلة فإذا صح المكلف ولم يفر بها فله أن يأخذ بالظهور ويكون الظهور حجة عليه ومن هنا نستنتش قاعدة عاما هذه القاعدة قاعدة احفظوها تأتي في محلها ونستوفي البحث عنها إن شاء الله تعالى والمقام يعني بحثنا هنا من صغرياتها احفظوا هذه القاعدة إن أصائلة الظهور احفظوها لا تكون حجة إلا بعد الفحص واليأس عن القرينة. فارتف الظهور حجة بعد الفحص وعدم الوجدان للقرينة. عن العام الأخ، عن الحقيقة لم يقل آخره. أما بيان مقدار الفحص إلى أي حد يفحص؟ أما بيان مقدار الفحص الواجب أهو الذي؟ يوجب اليأس على نحو القاطع لعدم القرينة أو لا أو على نحو الظل الغالب والأطمئنان بعدمها المصنف يقول فذلك الوكول إلى محلي بعد مهن المحل والمختار لكن بالإجمال نقول كفائة لأطمئنان يبحث إلى عبد الأطمئنان لعدم القرينة والذي يهون الخاطب في العطور المتأخرة هذا المصنف شجعتكم على الاشتهاد المصنف يقول اجتهدوا العمر سهل والذي يهون الخطب في هذه العصور المتأخرة أن علماءنا قد دثم تعالى أرواحهم قد بدلوا جهودهم جهودهم على تعاقب العصور في جمع الأخبار وتبويبها والبحث عنها وتنقيحها في كتب الأخبار والفقه حتى أن الفقير اليوم اليوم في هذه العصور أصبح يصل عليه الفحف عن القراءة بالرجوع إلى مضال نهاء المهيئة يعني في الكتب الأربعة وغير الأربعة فإذا لم يجدها بعد الفعل يحصل له القاطع مو فقط الظن يحصل له القاطع بعدم يحصل له القاطع بعدم وجود المخصص غالبا فيتمسك بالعام في أمومه وصلى الله على محمد وعاله الصاهدين